ذو مَرَّةٍ تَسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَارِبَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى 122. أفتمارونه على ما يرى 123. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى 124. عندها جنة المأوى 125. إذ يغش السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى 111. لقد رآ من آيات ربه الكبرى 112. أفرأيتم اللات والعزى 113. ومنات الثالثة الأخرى 114. ألكم الذكر وله الأنثى 115. تلك إذا قسمة ضيزى. إن هي إلا سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِيَّذْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ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 114. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن 115. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا 116. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا 117. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى قُلِ اللَّهِي مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بالحسنى. 119. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن 110. إن ربك واسع المغفرة 111. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض 112. وإذ أنتم في بطون أمهاتكم 124. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 125. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا 126. أعنده علم الغيب فهو يرى 127. أم لم ينبأ بما في صحف موسى. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَذَرُوا وَازِرَةً أَذْرَى أُخْرَى وَأَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى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 وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبوا